تعود أكبر فقوموا يا حماة الدين قولوها هو الأكبر فيا قهور يا جفار يا مولاي يا قدر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نسأل الله أن يحفظكم ويرعاكم ويجعل الجنة مثوانا ومثواكم قام بعض الإخوة في ألمانيا بتجهين مشروع دعوي ضخم في ألمانيا وسويسرا والنمسا يقوم على طباعة نسخ مترجمة للقرآن الكريم وتوزيعها بالمجان على الكفار في خيم دعوية يقيمونها في شوارع مدن تلك البلاد وقد قام الإخوة إلى الآن بتوزيع ما يزيد عن مئتي ألف نسخة تمويل هذا المشروع يتم عن طريق التبرعات التي تجمع من المسلمين هناك ولكن ومع مرور الزمن لاحظنا على إخواننا بعض الأمور التي نراها مخالفة, مخالفة للشرع الحنيف وهي تتلخص فيما يلي أولا تميع البعض لأصول ملة إبراهيم ودعوة الأنبياء والمرسلين بادعاء أن المسلمين لا يكرهون أحدا من الكافرين ولا ولا يعادونه وأن الإسلام دين سلمي ويعلم أتباعه ويعلم أتباعه ذلك. ثانيا تمييع مسائل الجهاد في سبيل الله والتبرؤ والتبرؤ من بعض أعمال المجاهدين. ثالثا إشراك بعض الأخوات في هذه الخيام الدعوية وبعضهن بل أغلبهن كاشفات لوجوههن ولا يلتزبن الحجاب الشرعي الصحيح فيقومن بتوزيع القرآن المترجم على الكافرين والنقاش معهم إلى آخره ثم يقوم هؤلاء الإخوة بتصوير تلكم الإخوات بتصوير تلكم الأخوات ونشر المقاطع المرئية والصور الفوتوغرافية على الشبكة العنكبوتية وعندما عرضناهم احتجوا بمصلحة الدعوة رابعا تصوير الكافرات السافرات التي يأتين لهذه الخيام. ونشر صورهن على الشبكة في الصفحات الإسلامية الدعوية التابعة لتلك الحملة. خامسا كذلك اعترض بعض إخواننا، كذلك اعترض بعض إخواننا على العبد الضعيف قوله له بأن التبرع على حملة أنصار الأسير. والتي تقوم على قضايا أسر المسلمين هناك وكفالة أسرهم بأن التبرع لتلك الحملة أولا من التبرع لتوزيع القرآن المترجم على الكافرين وذلك لما عايناه من وصول مئات الآلاف من اليروهات لحملة توزيع القرآن المترجم في حين لا يكاد يصل لإخواننا في أنصار الأسير شيئا، إلا ما ندر وشذ، وفي أغلب الأحيان لا وفي أغلب الأحيان لا يصلهم أي شيء. فما الصواب شيخنا؟ فما الصواب شيخنا في هذه الأمور؟ وهل من نصيحة توجهونها لإخواننا في بلاد الغرب؟ بخصوص الأسر وعوائلهم وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وصل سؤالكم وصلكم الله بحفظه وتأييده وتوفيقه وتسديده وقد سرنا صدر السؤال وأحزننا آخره فإن الدعوة إلى الله تعالى وتعليم الدين هي من وظائف الأنبياء والمرسلين كما أنها من وظائف من تبعهم إلى يوم الدين قال الله تعالى ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجارلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين وقد جاء في صحيح مسلم أن نبي صلى الله عليه وآله وسلم قال فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم وحمر النعم هي الإبل الحمر، وهي أنفس أموال العرب يضربون بها المثل في نفاسة الشيء. فالدعوة إلى الإسلام أمر حسن مشروع، ولكن كما قال الله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين فلا بد أن تكون الدعوة. على بصيرة، أي على وفق ما جاء عن الله وعن رسوله بالضوابط الشرعية، ويبتعد فيها عن الأمور المحرمة المنهية، فحتى لو كانت النية خالصة فلا بد أن يكون العمل صالحا. قال الله تعالى: إن الله لا يصلح عمل المفسدين. وأول تلك المخالفات التي ننصح إخواننا بالابتعاد عنها. هي ما ذكر من تهاونهم في مسألة الولاء والبراء فهي أصل أصيل وركن ركين من أركان الدين والذي يتهاون في أمر البراءة من الكافرين لأجل دعوتهم فهو كمثل من أراد أن يصلح زكاما فأحدث جذاما ولا يفهم من كلامي أني أنفر من الدعوة والعياذ بالله بل الدعوة مستمرة بالحكمة والحكمة هي وضع الشيء في محله فقد تتطل في بعض الأحيان اللين وفي البعض الآخر الشدة ولكن يبقى أصل الكراهية والبغض في القلب وأما إظهاره وإعلانه فهو بحسب فموسى عليه السلام بدأ دعوة فرعون باللين قال الله تعالى لموسى وهارون اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى ولكن لما عاند فرعون خاطبه موسى بالشدة حتى قال له كما قص الله علينا وإني لأظنك يا فرعون مثبورا على ابن عباس رضي الله عنهما في قوله وإني لا أظنك يا فرعون مثبورة يقول ملعونا وقال بعضهم هالكة وقال آخرون مخبولا إذا فلا ينبغي أن نتخذ الطرق الملتوية بحجة مصلحة الدعوة فلا يجوز أن نقول لهم إننا لا نكره إلا المعادي فقط ولا يجوز بداءتهم بالسلام ولا يجوز الدعاء لهم بالحفظ ونحو ذلك كذلك وفي نفس الباب لا يجوز التبري من المجاهدين وأعمالهم الجهادية فأنتم إن نصرتم الدين بوقوفكم سويعات في الجو المعتدل فهم نصر الدين بالعرق والدماء والجراح والأشلاء وكما قال الإمام ابن المبارك رحمه الله في أبيات رائعة يا عابد الحرمين لو أبصرتنا لعلمت أنك في العبادة تلعب من كان يخطب خده بدموعه فنحورنا بدمائنا تتخضب أو كان يتعب خيله في باطل فخيولنا يوم الصبيحة تتعب ريح العبير لكم ونحن عبيرنا رهج السنابك والغبار الأطيب وأما خروج النساء المسلمات في الدعوة فنقول ليس هكذا تورد الإبل فلا يجوز خروج المرأة في دعوة مختلفة. بين الرجال والنساء حتى لو كانت محجبة بحجاب كامل قال الله تعالى وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وكذلك لا يجوز تصويرهن ولا تصوير النساء المدعوات ولا نشر ذلك التصوير إن وجد بل يجب غض البصر عنهن حال الدعوة وغيرها قال الله تعالى كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون وأما عن جمع التبرعات لتوزيع المصحف المترجم أو لفك أسر المسلمين والقيام على أهليهم أيهما أولا فلا شك ولا ريب أن نصرة الأسرة والسعي في فكاكهم والقيام على حوائج أهليهم أولى وأحرى والمحافظة على رأس المال خير من السعي في تحصيل الربح قال الإمام القرطبي رحمه الله قال علماؤنا فداء الأسرى واجب وإن لم يبق درهم واحد تأملوا وإن لم يبق درهم واحد وإن لم يبق درهم واحد فالله الله في السعي في فكاك الأسير بالقليل والكثير وبالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.